Bismillahi al-Rahman al-Rahim. Subhanaladzim. Asrab ibadhih leilam min Masjidil Haram ila Masjidil Qusaa ila Masjidil Qusaa. Laidzim barakna hulah. Lnu riyaah min ayatina. هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل لألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح INNAHU KANA 'ABDAN SHAKURA WA ILA BANII ISRAAILA FIL KITABI LA TUFSIDA FIL ARDI MARRATAYN WA LA TA'LAN 'ULUWAN KABIIRA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 Maka kami memberikan kepada kamu kerana mereka dan kami memberikan kepada kamu harta dan anak-anak kami dan kami memberikan kepada kamu dan anak dan kami membuatkan lebih banyak yang berbuat Jika kamu lebih baik, kamu lebih baik untuk وَإِن سَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوؤُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا عَسَى رَبُّكُمْ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 ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرًا كبيراً وأن الذين لا يؤمنون بلا خيرة اعتدنا لهم عذاباً لئما ahi kita menyedapi kita Malcolm menggungu untuk mengajak apa-apa yang menyadani dan hidup insan undang kita bahkan kita ah kita bahkan bahkan bahkan bahkan bahkan bahkan bahkan نهارم بصيرة لتبتغوا فضلاً من ربكم لتبتغوا فضلاً من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء انفصل له تفصيل وكل إِن إنسان نلزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا ونخرج له يوم القيامة كتابي يلقاه من شورا إقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسابا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 أهلك قرية نمرنا متر فيها ففسقوا فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكما هلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا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 فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا كُلًا نُمِدْ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ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 ولا تجعل يدك مظلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً محسوراً إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيراً بصيراً ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأا كبيرا ولا تقربوا الزنا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 ولا تجعل مع الله إلها نخرفت القافية جهنم مملو ممدحورة أفاصفك ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناث إنكم لا تقولون قولا عظيمة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 سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُومًا كَبِيرًا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 Wajalna'ala qulubihmu, akin teni yafquhuh, wa fi azzanihm wa qira. Wa ibadatkar ta Rabbka fil Qur'an, wahdahu, wa lau'ala FatiHojen 知 страх dari dirimu permission kesin kita menjadi abilis terpat että ing من jumlah pergi aina tim men aina saat awak ma seperti berkira ke puap jika Fa la yastatiyun sabila. Wa qaloo ayda kunna izzamu wa rufatanina lam baguthun halqa jadida. Qul kunu hijarat nu hadid nu halqa mma فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاهوا قل عسى أن يكون قريبا يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِلَّ بِثْتُمُوا إِلَّا قَلِيلًا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغْ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلِنْسَانِ عَدُواً مُبِيناً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 أولائك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيله يبتغون إلى ربهم الوسيله أيهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن من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 وآتينا فمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بلايات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس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 إلا إبليس إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا قال أرايتك هذا الذي كرمت عليك لَئِن أَخَّرْتَنِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا قَالَ اذْهَب فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ مَجْزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَّفْظُورًا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 إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخفف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أنتم أي يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كثرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعة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 فَمَنُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَئِكَ يَقْرَؤُنَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُضْلَمُونَ فَتِيلًا وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا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 ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا اذا لذقناك ضعف الحياه وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وان كادوا لاستفزونك من الارض ليخرجوك منها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 Wakuljaa al-haq, wazahq al-baathil. Inna al-baathil kana zahuqa. Wannuzzil min al-Qur'an, ma huwa shifa' wa rahmatulil-mu'minin. Walla yazid al-zalimin illa khasara.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 Qolil Ruhu min amr Rabbi wa ma'uti tum min al-'ilm illa qulila. Walla inshina lanazhaba Nabi aladzimi ahuhi naailik. Thumma la tajidu lakbih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 أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر لنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تاتي بالله والملائكة قبيلا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 وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَن قَالُوا إلا إِنَّ قالوا أبعث اللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا Qul lalu kan fi l-arz malaikatu yamshun mutmainin, lanaszlna alaihim min al-samai malaikar wassulah. Qul kafah Billahi shahidan baini wabainakum. Innahu kan bi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 Kul maa khabat zidna haum sa'i-la Thalik jazau hum bianna hum kafaru biaayatina Waqaluu ayza kuna عظama wa rufata nina Lemab'u thun khalqan jadeida Kul maa Awalam yarawan Allah yang telah mencipta langit dan luar benda yang tiada yang dapat mencipta seperti mereka, yang tiada yang dapat mencipta seperti mereka, dan menjadikan Qul lwa l t m t m l k o n k h z a a in r a Fasal banyi Israela, jika mereka datang, dan berkata kepada Feroon, dan berkata kepada Feroon, ''Ini lakukanku, ya Musa, masjura.'' Kata, "Lahad, alim ta'maa anzal haa ulaih illa Rabb al-samaat wal ardh, illa Rabb al-samaat wal ardh Jangan lupa untuk berobah tentang Tabak 1000 dan menangkap dan menangkaparkan obat tangan wish saya disarankan dan realised sebagai laksud akan antara Israela و بالحق أنزلناه و بالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشر و نذير و قرآنا فرّقناه لتقرأه على الناس على مكث و أَلاَ يُؤْمِنُونَ بِهِ أَوْلاَ يُؤْمِنُونَ إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا وَيَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ